شر الجن والانس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات وينذرنكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وورطهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أَلَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ